كما كان يتعلم, كان يتعلم علم ونعلم كما كان يعلم صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغار فيجب علينا أيضا أن نعلم أبناءنا يا غلام إني أعلمك كلمات وأول ما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة هو التوحيد الكامل لله عز وجل لذلك قال أحدهم وأظنه عبد الله بن مسعود قال تعلمنا الإيمان قبل القرآن فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا لله عز وجل يا غلام. يا غلام إني أعلمك كلمات فيجب أن يتعلم الكبير والصغير من وصية النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ احفظ الله عز وجل في أوامره واحفظه في نواهيه يحفظ الله عز وجل دينك وخواتيم عملة وأمانتك عمل احفظ الله يحفظ احفظ الله فجده تجاهك أي،, أي, أي, أي, أي إذا حفظت, حفظت الله عز وجل, وجل في دينه حفظ الله عز وجل عليك دينك مثلا أمرك المولى عز وجل بخمس صلوات في اليوم والليل فماذا أبيت منها, منها؟, منها؟ هل, حافظنا هل حافظنا على صلاه, على صلاة الفجر؟, الفجر في جماعه هل حافظنا, هل حافظنا على الصلوات كلها هل حافظنا, هل حافظنا على تاديه الزكاه هل حفظنا المولى عز وجل في امره لما امرنا بالحج هل حفظنا المولى عز وجل في أمره في لما أمرنا بصله الرحم هل حفظنا المولى عز وجل في امره لما امرنا بتاديه الميراث ماذا فعلنا وأفضل, وأفضل شيء, شيء وقع عند تفسير, عند تفسير هذا الحديث, هذا الحديث أن الله عز وجل يحفظ, الله يحفظ عليك دينك قال بعضهم في تفسيره يحفظ عليك بدنك ولكن هذا التفسير يتعارض مع الابتلاء لله عز وجل يعني وانا اقرأ في تفسير هذا الحديث قال بعضهم ان الله عز وجل يحفظ عليك بدنك ودينك ولكن لما وجدنا الابتلاءات فعلمنا ان المقصود هو حفظ البدن اقصد حفظ الدين يعني مثلا إذا أوقعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا من حفز أوامر الله عز وجل حفز الله حفزهم مولى تبارك وتعالى يعني مثلا الخليل إبراهيم لما اجتمعت عليه أهل, أهل الأرض بأسره كان مؤمن بمفرده هو وزودته في آخر الزمان قال المولى عز وجل فآمن له لوط هذا في آخر عهد الخليل عليه السلام اجتمعت عليه الدنيا بأسره وأوقد له النيران ولكنه حفظ المولى عز وجل فحفظه الله تبارك وتعالى قدت عليه, عليه النيرا بكلمة. بكلمة قال المولى عز وجل فقلنا يا نار كون بردا وسلاما على إبراهيم أيضا رأى أبو الدريس الخولاني وكان من التمع كان من المخضرمين لأنه عاش في حات النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه. لما جاء الأسد العنسي ودع النبو ف... وأجج نارا اتعلموا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أجج نارا فمن كان لا يجيبه ألقاه في هذه النار ولكن أبا مسلم رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى دخل النار وبعد أن أججت النيران فخرج منها بسلام دخل مسجد المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فرأه عمر قال أأنت من دمشي قال نعم أنا من دمشي قال هل تعرف هذا الرجل الطيب أبا إبريس, أبا, إبريس أبا مسلم فقال نعم قال عمر أب الله لست أنه قال أنا يا أمير المؤمنين فقبل رأسه ثم قال عمر الحمد لله الذي أراني في أمة محمد كالخليل عليه السلام بعد أن أجدوا على عليه النيران فخرج منها فقال أشهد أنك كذب فوضعوه في النار فخرج منها ونفقض صيابه لماذا؟ لأنه حفظ الله عز وجل يا, يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ كان صغير احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله النبي صلى الله عليه وسلم علمه, الأول... علمه اولا على القصد على القصد وما ياخذ والثمره اذا حفظت الله حفظك اذا حفظت الله تجد تجده تجاهك ثم بعد ذلك علمه كيفيه السؤال وكيفية التوكل على الله عز التوكل على الله عز وجل اذا سالت فاسال الله ما تدنيش نفسك لا لأي حال إياك. إياك لأن, لأن, المؤمن, لأن عزيز. المؤمن عزيز عزته كما قال المولى عددا من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا المؤمن عزيز ما تدنيش نفسه الحال ما يمشيش وراء أي ذن آدم على الإطلاق إذا سألت فاسأل الله دخل لص على رابعة العدوية, العدوية العابدة, العابدة ففتش في البيت, في البيت فما ودد, ودد شيئا ودد ابريق فيهما, فيهما, فيهما فأراد, فأراد أن يخرج, يخرج فقالت له لو كنت لسا زكيا لا تخرج إلا إذا أخذت, أخذت شيئا فقال له وما ودد كل الذي أدد ابريق فيهما تعرف كان واحد لث نجا رجل نايم تحت شجره الراجل ما معهوش حاجه صاحبنا بيفتشه معه اي شيء فالمهمه اخذ قطعه لبلوب من على الشجرة ونظر فوقه ضربا وقال له هو هل اتاك نوما تجلك نم منين ما <تصحيح> فصاحبنا قال لها إيه ده حالك دا أشفق, أشفق من حال ما وجدت إلا إبريقا, إبريقاً فيهما, فيهما. فيهما فقالت له خزه ثم توضأ وصلي ركعتين, ركعتين لله عز وجل فأخذ الماء وتوضأ ثم قالت له صل ونادت ربها عز وجل ثم قالت يا كريم إنه قد وقف ببابي فلم يجد شيئا وقد وقف على بابك فلا ترده خائبا فصلى الرجل ركعتين ثم ركعتين ثم, ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم تلذذت له العبادة فدخلت عليه في وقت السحر فوجدته ساجدا لله عز وجل ويتلفظ بأبيات لما سمعها الإمام أحمد رحمه الله ظل يرددها وسمعته يقول إذا قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فماذا أقول له لما يؤنبني ويقصيني إذا سألت فاسأل سألت الله, الله. باسأل شغير. شغير. شغير لأن الله عز وجل هو الذي يملك ملكوت, ملكوت السماوات والأرض, والأرض. بيده بيده كل شيء كل شيء بيد الله عز وجل فإياك أن تزلل نفسك لأحد واعلم أنه ينزل ليلة. كل ليلة كما روى البخاري إلى السماء الدنيا, الدنيا في سلس الليل الآخر ولكنه ينزل, ينزل نزولا يليق بذاته المقدسة كما في عقيدة أهل السنة والجماعة لم يقل العرش من نزوله ولكنه نزل جل وعلا في عليائه كيفية النزول هو أعلم بذلك ينادي كل ليلة هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائر فأعطيه؟ فأين ليلك؟ لك بيبه فين انت لو قالوا لك جاي وزير, وزير او جاي وزير المشير, المشير بتاع المجلس العسكري او غيره ستنتظره فما بالك برب, برب العزة, العزه عز وجل اذا سالت فاسال فسأل الله. فسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله كيفيه التوكل والاعتماد على الله عز وجل ثم بعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القدرة والمقدرة بيد الله عز وجل وعلم أن الأمة الأمة كلها انظر العالم بأجمع أقوى الدول بأجمعها بعيفها وقويها أهل الأرض وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك, ينفعوك إلا, بشيء, ينفعوك إلا بشيء, بشيء قد كتبه الله تعالى له خلاص. خلاص. خلاص. خلاص يعني امضي في أمر الله عز وجل, عز وجل. والله الذي لا إله غير حينما قرأت هذا الحديث كأن الحديث نزل الآن امضي بما أمرك الله عز وجل ولا, ولا تخشى في الله لوم تلائم ولا تخف من أحد, من أحد. أحد. أحد. بل, بل امشي بل كما أمرك الله, الله. الله. اعلم, اعلم أن, أن, الأمة أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك, أن ينفعوك بشيء, بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله تعالى لك ممكن ينفعوك بشيء ولكن المؤمن إذا رأى أن الناس انقلبوا عليه وفعلوا عكس ما يريد فليعلم أن ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى ولا يصرفه ذلك عن دين أين المؤمن واعلم أن الأمر لو اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك ما تخافش من شيء لا تخف. لا تخف امضي لما أمرك الله عز وجل واعلم أن أي شيء أصابك ذلك بقدر الله تبارك وتعالى وتقدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن إن أمره كله خير إذا أصابته صرا شكرا فكان خيرا للمؤمن وإذا أصابته ضر صبر فكان خيرا له ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلمه كيفية القداء والقدر رفعت الأقلام رفع القلم وجفت الصحف خلاص ما فيش كتاب لأن, لأن, الإنسان, لأن, الإنسان, لأن الإنسان, الإنسان منه هو في بطل أمه وله أربعة, أربعة أشهر يكتب, يكتب عمره وأدله ورزقه, ورزقه, ورزقه, ورزقه وهل هو في الجنة, في الجنة أم, في أم في النار فقال الصحابة لما العمل إذن يا رسول الله قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له هذا ما علمناه النبي صلى, صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد و توجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله وعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك لا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الاقلام ودفت الصحف والاخوه تمجد الشيخ خالد اذا الله, الله خيرا يعني اسنده الي امر, أمر, أمر وهو أن أشرح, ان اشرح في العقيده, العقيدة والمواعظ يعني الموعد اللي احنا من من في الدروس زي ايه زي شط وزي شط السكر بيتدو في الما بيوروب ولكن, ولكن الذي يثبت هو الدروس الايه المنهجيه ال ااا الشيخ خالد يعني ما شاء الله تبارك الله كده هندي كل يوم كده شيخ خالد ما الله خير اا يعني المخ مخ الانسان فينا زي الدرج لو ما رتبوش وانت لما يبقى عندك درج ملخبط فيه كل شيء مش هيترتب أما إذا, أما إذا رتبت إذا هذا المف وأخذت المه دروس منهجية فسنتعلم جميعا من ذلك ان شاء, إن شاء الله تبارك وتعالى, وتعالى, وتعالى شاء الله أبدأ. أبدأ. إن شاء الله أبدأ من يوم, من يوم الأحد القادم نبدأ في بعض الكتب الخفيفة في العقيدة دروس منهجية نبدأ بها سريعا ثم بعد ذلك ندخل في المطولات وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون الأمر سهلا وهذه هذا وانا يعني على ذلك زعيم ان شاء الله تبارك وتعالى يعني سأبسط لك الامر تبسيطا سهلا فاذا وجدت بعض صعوبة في الدرس او غيره يعني ان شاء الله تستعدي من الاحد القادم سنبدأ في بعض دروس العقيدة بعد كتب العقيدة الكتب البسيطة اذا كان هناك امر صعب او غير ذلك بعد الدرس نتناقش في الجزئيات هذه الجزئيات البسيطة يعني لو امكن الامر واحدرت معك قلما وكراس او غيره لتسجل بعض الاشياء, الأشياء. فجزاك الله خيرا وان اردت ان لا تكتب فستستفيد ان شاء الله تبارك وتعالى الاستفادة الكبيرة واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء أريد أن أنبع الإخوة ما يكبوش الحاج على الأرض الله يكرمكم أزاك الله خير أقولوا <تصفيق> <تصفيق> حدي يمسك جزازته كويس, كويس. كويس. درس هذا درس نعم. درس, درس مستفاة خلي بالك من الجزازة الله يبارك فيك ده أول حاج ثاني حاجه يعني وزي عن الدرس الغد باذن الله عز وجل في الاخلاق لفضيله الشيخ صفوان ابو احمد فضيله الشيخ صفوان ابو احمد ان شاء الله بعد الاذان ويوم الثلاثاء باذن الله عز وجل فضيله الشيخ محمد رضوان ولا أعلم يعني بما سيحدثنا الشيخ لانني لم اقابله الا مره واحده ودرس الاربعاء لفضيله الشيخ سعيد بن علي الزعيقي في الفقه أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم واعلن كذلك عن محاضره فضيله الشيخ صلاح الدين فضيله الشيخ المحدث العلامه فضيله الشيخ سال المحدث العلامه صلاح الدين بن عبد الموجود يوم الخميس بعد العشاء باذن الله في هذا المسجد نسال الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل